فضيلة الشيخ عطية صقف نود أن نعرف ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبل روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه قوله لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم محل أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن وليس ذلك مذموما إذا بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره لكن العراقي قال الظاهر أنه لا فرق وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه احد فهو داخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم نصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهي على التحريم فإن البعض الآخر حمله على الكراهه بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهه والذين قالوا بصحتها مختلفون فقال بعضهم هي مكروهة سواء كان القبر أمام المصلي أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره وقال آخرون محل الكراهة إذا كان القبر أمامه لأن هذا الوضع هو الذي يراد من اتخاذه مسلداً ومن الصلاه فيه او اليه اما اذا كان القبر خلفه او عن يمينه او عن يساره فلا كراهه والائمه الثلاثه قالوا بصحه الصلاه وعدم كراهتها اللهم الا اذا كان القبر امام المصلي فتكون مكروهة مع الصحة اما احمد بن حنبل فهو الذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون في المسجد لا في الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهه وأختاروا أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهي حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلي وإلا فلا كراهه والله أعلم